بسم الله الرحمن الرحيم يا <تصفيق> سيدي ச اذن فاوشي لهم فلا يبصرون وسواء عليهم ان تنذره ان لم تنذر لا يمنون ان انما تنذر من اتبع ذكرى وخشير الرحمن بالغيب فبشرهم بما من وهي مس Give okay. me in the morning வா <laughs> that day يَوْمَ لَا تَنفَعُ الظَّلَامَةُ وَلَا تُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ, إن أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي شُغُلٍ فَاكِحٍ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَهُمْ فِي أَسْرَاجٍ صيقه غالبني يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي